「あしたへいらっしゃいませ」 Yeah, yeah, yeah. ك ف ض ي ل ه ا ل د ك ر م ح م راتب ا ي 「なんだ 「あなたはあなたの手を借りてくれたんだ」 الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب ي ا م و س و ع ر ا ل ن ا ط ا ل س ي ل ل ع ل ي ه م غير الاسلاميه الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر السلام عليكم و ر ح م ة الله